Inna lillahi يسيرون فتصبحوا, فتصبحوا على Well, you yeah. اصبُحْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَلَا قُصِّطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخْوَةٌ فَأَصْبِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ What voilà. إن بعض الرميث ولا تجسس ولا يغتب بعضهم رسوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتقوا وجهدوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله. تمنوا عليه الإسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن إن الله يعلم ويب